يا لي نسوان لا دلو ليلى في خاطره الرحمن يكتمل يا لي نسوان احراب احساس يقدل كفك القلب ويسجد باسمك طهر يا محراب يا حساس لك يا دع الصبور القلب ويسجد باسمك طهر بياشار ان امضخ في في حقك الثاو بجمع سال من سهر عيون العط بتفتحو فأسيت الدجى عمرا وما ضاقت بك السقوله بليل تمرحك فيو وتشكو من الهوى بكا تبكى ما يرتني فيك يا قديسة عاشت جنب المهدي في صغير واسمعها تماغي يردد اجمل الاشعار يا قديسة عاشت واسمعها تناغي لي وتدعو الله يحفظني بحق النجم والقمر كريم شلائل غللني ومنها ما دنا الملل ولا حست ذئره ط ويحسد ريقها لا سنوا يوم شكرنا لك يا ضياها يا رب احمر يكتمل عيد الام نحتفل يوم شكرنا لك يا ضياها يا رب احمر يكتمل نحتفل يكتمل كما للام افضل له قدر ومنزلة على مرشد لا يعلم كمال الامن افضل له قدر ومنزلة ملائكه على الأرض بهم ايام لا تحلو هم الانوار تهدينا هم الأنظار والمقل وعلينا حبهم فرض لهم قد صلت القبل و يا امي يا عيدهم بالحب يطيبون هذا الغلو في عاطفه في رحمان يكتملوا بجاه المصطفى الهادي كان له اهما لآل البيت نعيمًا عليهم رضونا صلى جاهل المصطفى الهادي كان له اهما لآل البيت نعيمًا عليهم رضونا صلى ورب ارحمه ما دوما فانت القول والعمل تجيب دعوه الداعين اذا ما منك قد سالوا <تصفيق> رايدون من رحمتك يرجون موعدنا نلا ونغافرك ارحمنا رحمتك